القران يا اخوه رفعه رفعه لمن اخذ به لذلك الله جل الله يقول في بيانه وانه لذكر لك يعني رفعه وعز وانه لذكر لك ولقومك عز شامخ لك ولقومك وسوف تسألون سوف نسأل عن هذا البيان العظيم عن هذا القرآن الذي اكرمنا الله به هل قمنا بحقه؟ هل قدرنا حق قدره؟ هل بلغناه للناس سوف نسأل عن منزلة هذا الكتاب في قلوبنا ماذا سنقول لله ماذا سنقول لله